ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا ي م ل م و س ا ع ه ا ل ا ن ش و ر ا و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن ه ذ ا إ ل ا إ س ل ا ا وأعانه ه ع ل ي ه ق و م آخرون فقد ج ا ء و ا ل ل م ا وزورا وقالوا أولين فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما وقالوا مال هذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق ل ه ل ا لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى إ ل ي ه كنز او تكون له ج ن ة ي أ ك ل منها وقال الظالمون ان تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا ض ر ب و ا لك ا ل أ م ث ا ل ف ب ل ا فلا ي س ت ط ي ع و ن س ب ي للعلوم ا تبارك ا ذ ي شاء ج لك خ ا ل ك ج ن ا ت ج ن ا م ن ت ح ت ه ا الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة واعتدنا لمن كذب بالساعه ة سعيرا ر إذا أ م من مكان بعيد سعيرا م و ا لها غ ض تغيضا ا سمعوا و لها ي ز ف ا و إ ذ موسوعه ق ر ن ن ي ا ل و ث ب ر ا واحدا ودعوا ث ب و ر كثيرا ا ق ل أذلك خ ي ر أم جنة ا ل خ ل د ا ل ت ي و ع د ا ل م ت ق و ن ك ا ن ت ل ه م ج ز ي ه ل ه م ح م ر ا ن ي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ, نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم, متعتهم واباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد ك ك ب و موسوعه فيما ت ق ل و ن فما ت ت ط ي ع ن ص النابلسي و للعلوم منكم ق الاسلاميه من ل اسماء إ ن ل الله الحسنى ا ل أ س م لبعض فتنة أتصبرون فتنة و ك ا ن ربك ب ص ي ر ا و ق ا ل ا ل ذ ي ن ل الحسنى ي قد اسماء ت ك ب ر و ا في ف أ ن س ه و و ع ت الله كبيرا يومئذ مجرمين الحسنى ن م س ت ق ر و ح س ن مقيلا و ي و م تشفق ا ل س م ا ء ب ا ل غ م م ا ونزل س ي ل ا ل م ل ك و م الاسلاميه ا س م ا م ا ع ل ى ا ل ح س ن ر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت س مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا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 موسوعه النابلسي ل ا ل أ ت و ن ك ب م ث ل ا س ل ا م ي ه ا س ن ت ف س ي ر الله ا ذ ي يحشرون ن ع ى و و ج ه م إ ل ى ج ه ن م أولئك ش ى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 أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس آ ي ة واعفدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لهم ث ا ل و ك م و س ر تسفيرا و ل ق د أتوا ع ل ى ا ل ق ر ي ن ا ل ت أمطرت ي مطر ا ل س و ر أ ي ل ل ع ل و ن و ا يرونها ب ل ك ا ن و ا ل ا يرجون نشورا وإذا رأوا وإذا ك م ي ت ذ و ن ك إلا ه ز و اسماء أ الذي ب ع الله ر س و ل ح س ن ى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 موسوعه ا ل ن ا نشورا وهو ا ل س ي للعلوم ا ح ب ش ل ا بين يدي ن رحمته و أ س ل ن ا م ن ه اسماء الله ا ل ح س ن ا و ن س و ع ه ا خ ل ق ن ا أنعاما أ و ن ا س ي كثيرا و ل ق د صرفناه بينهم ل ي ذ ك ر و ا فأبى م ا ل ن ا س ل ا م ي ر اسماء ل ا ل ل ن الحسنى في ك فلا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا ع ز ب فرات وهذا, وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وعباد ا ل ر ح م ن الذين ي م ش و ن ع ل ه النابلسي ه و وإذا ا للعلوم ن الاسلاميه وعذابها كان ا غ ر م ا إنها س ا ء ت مستقرا و م ق النابلسي م ا و ذ ي ذ م ي ر ف و ولم ا ق ت ر و وكان ا بين ذ ل ك ق و ا م ا و ا ل ذ ي ن ل ا يدعون م ي ه اسماء الله الحسنى